وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا حتى إِذَا رَأَوْنَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي 178. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 179. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 170. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا